له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأقتى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآني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 وَأَنَا خَسَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا أَنَا سَعْبُرْنِي وَأَقْمِ الصَّلَاةَ لِيَكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيَهَا أَكَادُ أُخْفِيَهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما كل بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكى عليها واهش بها على غنمي واهش بها على ولي فيها ما ارغب اخرا قال القها القاها فاذا هي حيته تسعى قال خذها ولا تخس نعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء آية أخرى لنريك من اياتنا الكبرى إذهب إلى شرعون إنه طائع. قال ربّي ارحل لي صدري ويسل لي أمري وحلّ العقدة من لساني وحلّ العقدة من لساني يسطو قولي وجعل لي وزيراً من أهل هون أخي أشد به أذي وأشركه بأمي.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 انقرض فيه في الشابوس فقذف فيه في اليم مثلي يلقيه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدونا والقيث عليك حدجا مني ولتفنع على عيني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 وسط نعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بأياتي ولا تنيّ في ركري إذهب إلى فرعون إنه طاغٌ فقولا له قول اللين اللعله يتذكر أو يخشى قال ربنا وأن يفرض علينا أو أن يطرى قال لا تقافا إنني معكما أسمع وأرى فأسياه فقولا إنا رَبِّك ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من يتبع الهدى. إنا قَدْ أُوْحِيَ إلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَبَ وَتَوَلَّى. قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَامُوسَى؟ قَالَ رَبّنَا الَّذِي أَعْطَاكُمْ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمْهُ هَدَا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 فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولئك منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارسا أخرى لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرض وبسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس رحا فتولى في العون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفسروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افسرا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أسلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإذ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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب أنكم في جنوح النخل ولا تعلم أن أينا أشتد عذابه وأبقع قالوا لنؤسرك على ما جاءنا من البيان والذي فطرنا ما أنت قاض ما تقضيها له الحياة الدنيا؟ إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. إنه من يئس ربه مجرما فإن له جهنم. سَإِنَّ لَهُ جَهَانَمَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْسِهِ مُؤْمِنٌ قَدَّ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْعُدْرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُ مَن ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجئناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبيه ومن يحلل عليه غضبي فقد الهوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هسدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتن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 قالوا ما أخلصنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القول فقدسناها فقدسناها فكذلك القسامير فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 وَمُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي وَلِكَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ في فِي اليَمِّ مِنَ السَّاءِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ بَأَيِّ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَا كَمْلَدَنَا إِكْرَاءَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ ٱلْمَآبِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِسٌ لَّا يَوْمًا نُسْخَفُ ٱلصُّورُ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ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 فَلَرُهَا قَوْعٌ صَفْصَفَةٌ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجَوْ وَلَا أَمْتَأَ يَوْمَ إِلَىٰ يَتَبِعُ النَّدَاعِيَ لَا عِوَجَ وَخَشَاعَةٌ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسَ يَوْمَ إِلَىٰ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلَّا مَنْ أَبْنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَهُ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 قال يا آدم هل أبلك على شجرة الخلج وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن فإن له معيشة يوم القيامة أعمى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 أَسَالَنَ يَأْذِلُهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَمَنٍ وَأَجَلٍ مسمى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 زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستدر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم دينة مَا في الصحو في الأولى ولو أن أهلناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لو ل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى